قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا